بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الهمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله أخلده كلا لينبذل ان في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده